وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُونَ بِنَبَائِنٍ فَتَبِينُوا فَتَبِينُوا أَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُنَا دِمِينٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هؤلاء كهم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما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 109. 110. 111. 111. 112. 113. 114. 114. 115. 116. 117. 118. 118. 119.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 Ya aiyhan nas, innaخلقنا kum min zikiru wa antha, wajalna kum, wajalna kum shuubu wa qabaila li taarafu. Inna akramatum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 Samaul muminun, الذين امنوا بالله ورسوله, ثم لم يرتابوا, وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Ulai'khum al-sadiqun.